بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتقلنا ولا تطع الكافر ورؤنا اتقل إن الله كان علم حكما واتبع ما يحاق إليك من ربك إن الله كان وتعملون خبيرا وتوكل الله وتفاول الله وكلا ما جاء الله لرجل من قلبنا في جافه وما جاء زو الذين تقولون انهم ماتوا ما جاء ذي هاكم رقم ذلك قولكم بافواهكم الله يقول الحق ويدل السبيل ان اولياء اباءهم ابسط الله فإن لم تعلموا أباءهم في إخوانكم في الدينهم وعليكم وليس عليكم جناهم فيما أخطعتني ولكن ما تعملت قلوبكم وكان الله فورا ورحيما النبي قال بالأول من أنفس وزواجهما يتم الرحضات في كتاب الله المؤمن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 أيها الذين آمن اذكروني وتغمع عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا للنيحا وجنودا لم تروا كالله ما تمهن مصيرا إذ جاءكم من فوقكم منكم وإزاوات الأوصال وآلات القلوب الحناجة وطمونا بالله ونالك ابتل المؤمنون وزرزلوا جلزالاً سبيداً وإذ يقوم الأخوة لرفيق ربما ربما وهو رسول وَيَقَالُ التَّائِهَةُ لَهُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ بَلْ مَا كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ وَيَسْتَغِلُّونَ كَمَا هُوَ فِي مَأْوًى لَهُ بُرُورٌ وَمَالٌ بِغِرَارٍ إِلَّا ذِكْرَ رَبِّكَ وَلَذَ ذَلِكَ أَنْ أُطَارِئَكُمْ بِفِتْنَةٍ آتِيَةٍ أَوْ بِهَا إلا وَنَ كَانُوا كَانَ وَاحِدٌ مِّن قَبْلُ وَالْيَوْمَ لَدَارُهُمْ كَانَ عِبْدُ اللَّهِ الْمَسْحُورُ قُل لَّيَفْعَلُ كُمُ السَّلَامُ وَيُعْرِضُ عَنِ الْمَوْتِ مِن قَبْلُ وَإِذْ نَزَّلْتُمُ التَّوْرَاةَ الْقَضِيَّةُ قُل مَن زَلَّ مِنْكُمْ عَنْ اللَّهِ نَرَاكُمْ سُورًا قد يرى الله ممكن من قائدنا إخواني رمّا إلينا ولا يكون الباس إلا قليلا أشحة أمريكم فإذا جاء الخوف رأيتم حضوحكم إذا جدوره لأموت فإذا جاء الخوف رأيتم الذي فإلى هذا ما الخوف سنقوم كنا لسهد حدار أشحة ألا خير ولك لن نضحبت الله ملو وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يدعوه وإن يادوا الأحزاب يودوا أنهم في الأعراب يصلون عن أمائكم وَلَوْ كَانُ فِيكُمْ مَا قَاتَلُكُمْ إِلَّا قَلِيمًا لَقَدْ كَانَ أَقُفِ رَسُولُهُ الْأَصْرَةُ وَحَسْأَقُلُهُ مَنْ لَيَدُ النَّارِ آخر ولما مُنْ أَخْرَتَكَ اللَّهُ كَثِرًا وَلَمْ أَرْعَلْهُمْ وَلَحْزَى وَقَالَ أَلَمْ أَرَى اللَّهُ رَسُولُهُ وَسَوْقَ اللَّهُ رسوله من المؤمنين ريال صدق ما أذروا عارف منهم من قضى نحبه ومن ينتظروا فمجن تفديدا ليزيئ الله الصادقين بصدق من عدن إن شاء أعويتم عليهم الله تهوه ورد الله الذين يكفرون ويظلمون على خيرا وكفى الله وَكَانَ اللَّهُ وكان عَزِيزًا وَأَنذَرَ عزيزا وعند مِنْ ظهروا من فِي السياسين وقضى في قلوب الظرور فريقا تغترون وتأثروا فريقا وعورة سكون أرضهم وديانهم ومعروا أرضا لم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريد الحياة دون وجنة وتعالى ومتعكم وصرحكم صراحا جميلا وإن كنتم تريد الله رسول الله الأرض فإن الله عدى المحسنات منكم أجرا عظيمة يا نساء منكم بفحشة مبجلة يضعفنا ولا يضعفنا وكان له وحي سيره، ومن يؤمن منكم لله ورسوله من صالح المؤتي رضى رضنا على يا نساء النبي رسلك همس انتقيت النهر الاخضر من اورغون ليعين قلما مرارا وقل القاور يروفا وقر في نض النوره تغل وتغول جاهليه الغرى وَقُمْ نُصَلِّ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَانْصُرْ بِالْقَوْلِ الْحَقِّ وَبِالْعَمَلِ وَلَا تَعْجَلْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْجِلِينَ وَانْظُرْ كَيْفَ يَصْنَعُ وَانظُرْ مَتَىٰ يُرْجَعُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ إِنَّمَا الْعَذَابُ بِذِكْرِ اللَّهِ يَخْزَى الْمُجْرِمِينَ ۗ وَلَكِنَّ اللَّهَ والمتصدقين والمتصديقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظات وذاكرين من كثيرا وذاكرات أحد الله وقلاته أجراً عظيماً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون له الخيارة من أمره من يعصل الله ورسول الله طبعاً وإذ تقول الذي ينام الله عليه ولم تنهمسك ولك العجوة وتقل لا تغذي في نفسه الله ذي وتخشى الناسهما عقبا تخشى فهما قراء سيتم لأوطانك وإنها كان لكي يكون أنهم يحيطوا في الله مفهولة. ما كان أمرنا بحزم ما هو الله والسنة الله في ذلك الامر قالوا كان امر الله قدرا مقدورا ان لا يبلغ رسالات الله يخصون ولا يخشون حنين الله وكفى من الاله حسيبا ما كان محمد نبئا احد من رجلك وما قول الله خاطبا منينا وكان الله كل شيء نعله يا ولل من ظلم او من يمنكر الله الاكرام فزر صبحوا بكره وعصيا والذي يصلي عليكم أولئك يغلق لكم ظرواتنا وقابل مؤمنين رحيما تحية يغلقنا السلام وعاتنا حجم كريما يا أبي النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعنا إلى الله بأني وسراجا وبشر المؤمنين بأننا هم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين ومعافقين ودع أزناهم وتوكر الله وكفى بالله وكيلة يا أيها الذين آمنوا وإذن كحتموا القناة سمطا لأخطوهن من قولا دمسونا ومعلكم وعن من عدة انتعت الدنى فمتعوهن وسرحوهن جميلة يا أيها النبي ما أحلا لنا لك عذراً قلتي عاد توجر منا من يمينك مما فَأَلْلَّهُ عَلَيْكُمْ وَنَاتِعُ مِنْكَ وَنَاتِعُ مَعَكَ وَنَاتِعُ خَالِكُمْ وَنَاتِعُ خَالَاتِكُمْ لَكِ يَأْجُرُ مَعَكَ وَمَرَاتَ مُؤْمِنَةٌ وَبِنَوِ السَّالِ لَبِيبِنَ رَادِ النَّبِيِّ يَسْتَنْكَهَا خَالِصَةٌ لَكَ مِنْ قد علمنا ما فضنا عليهم في أزواجهم وما ولكت أيمانهم لك لا يكون عليك حرج وكالما غفورا رحيما ترضي من تشاء منهم لترهي إليك من تشاء ومن امتبعت تلقى رآزنه هن ورآي حزن غياظن واتيتهن كلهن والله يعلم في قلوبكم كالله عليم حبيب لا يحذرك النساء ولن تبثل بهن من أزواجه ومعلمك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكرواك من الشيء الرقيبا. يا أيها الذين لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الأطراف ويظهر المناظرين إلاه ولكن فإذا طعمتم فانتشروا واستأنسوا لحليس إن ذاركم كان يوزن النبي فياستحي منكم الله يستحي من الحق وإذا سالتهم النمطاء فصاروا هم حجاب ذلكم أطون الخلوق وما وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله لئلا تنكحوا أزواجهم بعد الارض كان عند الله عظيم. اه تولوش ايئا اطفو بالله كان لا اجنح عليم في اماين ولا ونا ين ونا إخوان ونا أبناء إخوان ولا أبناء أخوات ولا ونا النساء ما ولا كتمان ونعتب من الله الله كنا كل شيء شهير إن الله منا كتب يوصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله علوا الله في الدنيا وآخرة عداه ومهينا ولا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات غير ما اتسبوا فقد احتملوا بطنه وإسرام مبينا يا أيها الذي يقول لأزواجك وفلاسك ونساء المؤمنين يذنين عليهم من جابين الملاكة لنا أزوار فلا يؤذين وكهما الغفور رحيما لئن لم ينتهي المنافقون ولا لا في قلوبهم مراضوا المرجحون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاعدك فيها إلا قليلا من العلم أينما خذوا وقتلوا تغطيلا سنة الله في اللجن خلوه من قبل وانتجر سنة الله تبديلا يسرق الناس للساعد قل إنما أهل وعند الله مدركنا على الساعد تكون قريبا إن الله لا نكافرين وعدهم سيئا خارجا فيه أبدا لا أجل ولي ولا نصيرا يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليت أنا أطعنا الله أطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وخبرنا فأطعنا السبيل ربنا آتم بوفير من العذاب ونعنوا مهانا كبير اي الذين لا يقولون كما قال لهم موسى فوالله ما وكان الا الله وجيها يا اي الذين اتقوا ربي وقولوا استعينوا بالله ولا تقولوا اغنموا ولا تقوموا ولا يطاع الا رسول فعلا فعلا فعلا عظيما ان أَبَلَى يَحْمِلُهُ وَأَشْفَاقٌ مِنْهُ وَحُولَ اِنْسَانٍ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً فِي عَذَابِ اللَّهِ مَنْ أَقْرَبُ نَفْقَ الله مشقل تُوَلَّى اللَّهُ مُنْعُمَاتَهَا وَكَانَ اللَّهُ